أحسن أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ونسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك من العقبة فاتك رقبة أو إطعام في يوم